بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق, الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه والسلام على الله وحده لا شريك له والصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد قال الشيخ مصنف رحمه الله بصد أذكر فيه بيانة حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر رقوبة من صدق كاهنا فيما عليه من الرقوبة شرعا فأن منه أي من السحر علم التنجين وهو النظر في النجوم الآتي بيانا يقصد بذلك كانت تعلق علم تأثير النجوم في الكائنات التي تقع على الأرض واستعمال ذلك فيما يدهون من صرف أو عطف القلوب بعضها على بعض أو التوسل واللجوء إلى النجوم بصنع الأشياء على الأرض يقول وذكره وقوبة من صدق كاهنا بقلبه ويعني وقوبته الواعيدية البحث في هذا الفصل في أمور الأول هل السحر حقيقة ووقوءه ووجوده أم لا هذا يكون لها حقيقة ووقوءه ووجوده دابعنا تفسير كلمة حقيقة الثاني أنواعه الثالث حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل الرابع وقوبته شرعا ووعيدا يقصد في الدنيا وفي الآخرة قال الوصف حقكم وله تاثير لكن بما قدره القدير اعني بتقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعه المطهره اعني بتقدير بما, بما قدره بهذا التقدير الذي قدره القدير اعني به التقدير الكوني لا الشرعي يقول هذا هو المنفعه اول في حقيقته وتاثيره مستشرخ حق يعني متحقق ووقوعه ووجوده ليس بمعنى انه حط شرعي ولكن بمعنى انه ثابت وجوده ثبت بذلته بالشرع والعقل والحس يقول ولو لم يكن مولودا لم تجد لو يكن مولودا حقيقه لم تجد النواهي عنه بالشرع والوريد على فاعله والعقوبه الدينيه والاخرويه على متعاطي استهاده منه امغن وخضرات وهذا فيه الرد على طوائف من المبتدعه المحاصرين ومن قبلهم ممن ثرو على نهجه في الحقيقه ومن قبلهم من المعتزله الذين انكروا وجود السحر وكذا انكر كثيرون ورود السحر ونهوى هذا وانكروا وجود الحثث وكل الامور الغيبيه بزعم ان هذه امور وراء الطبيعه وهم قد شغفوا بما نلوا من علم من نصيب ضعيف من حياه الدنيا ظنوا به انهم حصلوا على كل انواع العلوم وبالتالي فهم لم يستطيعوا ان يجدوا في هذا المضمار وهو من مجال المشاهده بالتجربه في, في المعالي مثلا اثباتا على السحر فانكروه وهذا كله بلا شبه مخالف بادله الكتاب والسنه والعقل كما نكمن يقول قد اخبر الله تعالى انه كان موجودا في زمن فرعون وانه اراد اراد ان يعارض به معجزات النبي الذي موسى عليه الصلاه والسلام العصا بعد ان رماه هو وقومه به هو وقومه وفرعون وقومه قوم فرعون رموا موسى به بالسحر بقولهم ان هذا لسحر مبين الى قوله وقال فرعون اتوني بكل ساحر عظيم وقال تعالى عن السحره قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولذلك لو انكر انسان السحر بالكليه لتصرا مثله في لان اقرا اثبته وام المعاتزله ومن ستقم فيكون هو نوع من التخييل فقط لذلك قوله حقيقه اوسع عند اهل السنه من مجرد التخييل وخفه اليد هم يعدون التخييل نوع من انواع السحر ولكن ليس فقط ذلك فقولهم السحر له حقيقه او السحر حق يهتم الثاني حق دي كان انسب ان يقول له حقيقه اي له ورود يعني تغسلون بها حقيقه اكثر من مجرد التخيل يعني له تاثير بقدره الله سبحانه وتعالى باذن الكون في القلوب وفي الاعيان الكبر قال وقال تعالى فيهم فإلى حبلهم وعصيهم يخير إليه من سفرهم أم نهاك سار وهذا الذي جعل من يقول ان السفر مجرد تخيل فقط وليس له حقيقه اكثر من ذلك يعتمد على هذا ولكن هذا وصف لما وقع ولا ينفي ما عدا خصوصا ايه البقره كما سالت قال تعالى فأجس في نفسه خيفة من موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أكبر. هذه الآية من أصلح الآيات أن التحرة لم يجعلوا العصية والحبال العصية والحبال لم يجعلوها حيات فعلا وأن هذا ليس في قدرتهم فليس في قدره الساحر الخلق وقلب الاعيان ليس في قدرته ان يصنع مثل ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من ان العصا صارت حيه حقيقه لكن الساحر يقيد يسحر اعيلام الناس وهذا نوع كما لكم يسحر قلوبهم يسحر اذانه وهذا وارد عليه في ذا قال الكلام ده حقيقه دليل ان هو كثير من الاشاهره يثبتون ان في قدره السحره ان يصنعوا مثل ما ياتي به الانبياء الا انهم لا يدعون النبوه فيجعلون الفارق فقط بين معجزات الانبياء في الصحراء وانا يعني كهنه الكهنه ورحم ذلك انه ادعاء نبوه وهذا كلام باطل بلا شك بل ادله في القران نصوص صريحه بان ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم لا استطيعه الصحراء وما جاء به الانبياء عموما لا استطيعه الصحراء ولا يقدرون على مثله ولا من جنسه فجنس كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء هي في الحقيقة من ثمرتها كرامات الأولياء أو كرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزة ومعجزة الأنبياء لا يأتي السحرة بجنسها أصلا فلا يستطيعون أن يجعلوا العصر حيّا ولا يجعلوا الميت حيا لا يملكون ذلك لا يمكن إحياء الموتى ولا إماتة إحياء الا على سبيل القتل او انه هذا لكن الذي صنعوه انهم قيل اليه من سحرهم انها دفعه سحر وايل الناس ها. قال يقال انهم كانوا 70000 مع كل واحد منهم حبل وعصا فاخذوا بابصار الناس بس ف اخذوا بابصار الناس بسطرين و القوا تلك الحبال والعصي فراى الناس حياه عظاما ضخما وذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقوله, وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تفعى فأرجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك يعني العصى تلقف تبتلع ما صنهوا أي استحرق أي ما اختلقوا وأتفكوا اختلقوا هنا على طبعا يعني ادعوا ان انها طلقوا اختلقوا واتفقوا من الزور والتخييل ولهذا قال تعالى في الايه الاخرى فاذا هي تلقف ما يفكون اذا الذي صنعوكنا افك كان, كان باطلا لم يكن حقيقه انهم قلبوا الاعيان وهون الله امرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه انما صنعوا كيد ساير مكره وخداعه ولا يفلح الساحر حيث اتى هذه الايه الكريمه ولا يفلح الساحر حيث اتى دليل على عدم صلاح اي نوع من انواع السحر ولا جوازه ولا مشروعيته ولو كان يحلف ولو كان لغرض فك سحر من مسحور او لزعم انه يقطع وان الله قال ولا يفلح الساحر حيث اتى فكل ما كان من سحر فلا يفلح صاحبه ابدا في اي مكان على اي حال فلا يرجو ان يقال من السحر لنفع وهو ما كان تشخيصه عن مصاب بسحر او ما كان من تحديد مثلا لقروض الزوجين او الخ وهذا لذلك نقول هذه الايه تدل على ما سوف ياتي من كلام بعض السلف من انه ما ينهى عنه من النشر يعني هو ما يضر اما ما ينفع فلم ينهى عنه ان مقصدهم في ذلك ما كان من نشرا بغیر سحر واما النشر الذي فيها سحر فداخلة في عموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى والنشر احل المستحر يعني المسحور ااما ان يكون بسحر مثل وهو الذي نتكلم في حق انه داخل في العموم ولا يفلح الساحر حيث اتى فهذا لا يمكن ان يكون مفلحا وبالتالي لا يمكن ان يكون جائزا ان نحل السحر المسفور بسحر مثل واما ان تكون وصرا بالرقق والادويه الشرعيه او المباحه فهذا من الامور الجائزه التي طالما استوفى شروطها الشرعيه كانت من امور المشروع قال تعالى ها وقع الحق وضل ما كانوا يعملون طوره هنالك وانقلوا صالح وقد اخبر اخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل ابراهيم عليه السلام انه قال لنبيهم صلى الله عليه وسلم انما انت من المسحقرين وكذا قال او مصعب بن له عليه السلام انما انت من المسخرين هذا على المشهور من التفسير المسخرين يعني المسخورين او المطاعين للسحر يقال المسخرين ان له سحر وهو له رؤى يعني انما انت بشر مثلنا كما قالت عائشه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري يعني بين سحري ونحري مخرها ومخر معلوم ومخر هو الرئه التي في الصدر الصدر يعني فانما انت من المسخرين بقول الثاني في التفسير بمعنى من له صحر يعني له رئه وصدر يتنفس به فانت بشر يقول وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنها في غير موضع ذكر الله عز وجل ان ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقالت على ذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتوا وصوا به يعني اوصل كفار امه بعد امه بعضهم بهذا القول كان مثلا انا استفهم انكاري من شدة تناقلي هذا القول كان ان الامم التي قبلهم اوصتهم بذلك كأن نوحا مثلا قوم نوح كأن قوم نوح أوصوا قوم عاد بأن قولوا لنبيكم أنه ساحر أو مجنون وأن قوم عاد أوصوا قوم ثمود بأن يقول لبيهم ساحر أو مجنون وأن ثمود أوصوا أصحاب الأيكة وقوم شعيب أن يقولوا ساحر أو مجنون وهو إنما همكوا من فعل وماتوا قبل أن يوصوا إلى من بعدهم ولكن لأن هذه أولاد الشبهه قيلت وتكذرا قال عز وجل عنه اتواصوا به تواصوا بهذا القول بل هم قوم طغى اضراب اعلاما بواسط ولكن الطغيان والذي دفعهم الى ذلك اعتقد ان الشيطان هو الذي دفعهم الى ذلك الطغيان وانها حيلته الكاذبه ويعني خدعته الباطلة التي يكررها على كل قوم قال سبحانه في ذم اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون نبذ فريق من اليهود وهو رؤساؤهم وكبراؤهم وتبعه عماتهم الا من امن منهم كتاب الله اما التوراة واما القران والحقيقة انهم نبذوا الاثنين معا ومن نبذ التورات التي فيها ذكر موسى صلى الله عليه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل فالرسول صلى الله عليه مکتوب عندهم فلما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد كفروا بالتورات والانجيل كفروا بكتابهم نبذوه وراء ظهورهم فمن نبذهم القران نبذوا كذلك التورات والانجيل نَبَذَ طَرِيقُ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ تَعَامَلُوا مُعَامَلَةَ أَوْ تَعَامَلَ مَنْ لَا يَعْلَمُ غَنُ يعني, يعني أن ذلك يخدعون به ربهم تعالى الله عن ظنهم رون كبير طه تعالى واتبعوا ما تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس ما هي من اوضح الادله على اجوات السفر تبع اليهود ما تتلو ما تقول الشياطين على ملك سليمان وضمن فاء لتتلو ما ما تكذب وعدته على الاداء الذي تعدى بها فعل تكذب ما تتل الشياطين على ملك سليمان فما تقوله الشياطين كذبا على ملك سليمان وأنه كان يسخر نسب استحر وإلى يومنا هذا اليهود يعتقدون أن سليمان كان يعني يصنع ذلك وأنه ملك عندهم من الملوك يسخر نسب استحر وهم ينكرون نبوته و... لا فرق كبير في ذلك فانهم ينصبون الانبياء ضائع وكباثم وينسون اليه مااله الكفر والشركه اعاده الاوثان هم كذب الشياطين كذبوا وادعوا ان شيئا سليمان كانت سخرهم بالسحر ولذلك تجد دائما في كل ما يصنع من انواع السحر تجد تجد ذكر عبود سليمان وامر سليمان وقاتم سليمان وله وهذا مما تتناقله الالفنه عن قبل الكتاب وهو في الحقيقه اصله من الشياطين الذين جعلهم الله عز وجل تحت وليه تحت امر سليمان بقدرته عز وجل وسخر الشياطين له رغم عنهم وملكه الله سبحانه وتعالى انوره ونوابيهم لكنهم لما مات سليمان وانطلقت الجن من اثرها الذي كانت فيه كذبت واتبعت وثلت وكانه قالت اكاذيب باطله عن ملك سليمان من ضمن ذلك انه كان يشغل نسب السحر ونسبوا ذلك السحر اليه اقروا ذلك السحر ونسبوه الى سليمان تبرئه الله عز وجل مما قاله بعد ان كان اليهود قد صدقوا ذلك قال تعالى وما كفر سليمان اي ب استعمال السحر و يعني العمل اليه وتصديقه ولكن الشياطين كفروا يعلمون النسخ هذا دليل على ان السحر الذي عند الشياطين السحر الذي يتعلم من الشياطين كفر وام سليمان بريء منه عليه السلام ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر الذي عند الشياطين هم كفروا به وهم يعلمونه الناس ليكفروا به أيضا ولذا الصحيح أن هذه الآية دليل على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر وقد استدل لها بعض أهل العلم على أن السحر كله كفر والصحيح أنها تدل على ما ذكرنا فقط فليس كل أنواع السحر قفر أكبر أكبر عن الملة كما سيأتي بعض لكن هذا السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت قفر قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيبين. هاروت وماروت ظاهر الآية وعصح وده الإعراض فيها انما ما انزل انما ما وصوله وانها معطوفه على الفتح بمعنى مفعول به يعني منصوب في موضع نصب على المفعول به يعلمون الناس الفتح ويعلمون الناس ما انزل على الملكين وقيل انما نافية اي لم ينزل الفتح على الملكين جبريل وهابوت والصياقه الايه يرد هذا الاعراب وهذا التفسير التفسير الاول هو الصحيح يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما انزل على الملكين ببابل وباب المكان معروف في العراق وما كما ذكرنا انزل عليهم هذا الانزال ليس انزالا شرعيا انزال قدري كوني ما ابنى الله فيه شرعا ولكن ارين الله فيه قدرا وانه انزل عليهما انزالا الله عز وجل اعلم به ولكن عالمه من هذا النوع من التهم ما كان يعلمانه للناس اجلاء من الله ومحنه وام قصه الملكين وكيف هما ببابل وكيف هما ملكان هي القراءه المشهوره على الملكين وقراءه اخرى على الملكين لكن المشهوره والصحيحه وهي قراءه ثابته على الملكين يبين نقول كيف كان شأنهما الله اعلم الايه تدل على ورود ملكين بابل يعلمان الناس يعلمان الناس السحر وانواعا منه او انواع منه لا عطف عام عطف خاص على عام انواع من السحر ويحذران من يعلمان قبل ان يتعلم انهما ابتلاء ومشنه قدرها قد الله على العباد فلا تكفر بتعلم ما تريد ان تتعلمه منا ينصحاني مرات فان لم يرجع عن مطلوبي علمه ولا يضر ولا وما وما انذر على الملكين باب الهبوط ومرو اسمه هبوط ومرود ده بدل من الملكين هبوط ومرود الملكين هما الملكان مساله انهما ملكين طلب الملائكه يعني سخط على بني ادم ان ينزله رقا فان الله عز وجل خيره بل اختار اثنين من عبدهما وان يجعل فيهما الشهوه الانسانيه وانذرا الارض و انهما قتل زنا وشرب الخمر وقتل النفس واخير بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فختار عذاب الدنيا فالملقى بين السناء الأرض ببابل وأن المرأة التي زنى بها وصفت كوكب الزهرة كل هذا رغم أنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه ومنقل عن ابن عباس أيضا وأن ذلك صحيحة إلا أنه معلوم أنه مأقود عن أهل الكتاب مما يجزم لأنه من الإسرائيليات مأقود عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ذلك مرفوعا قط من حديث الصحيحة لكنه الاقرب الاسرائيليه التي رواها هؤلاء الصحابه على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم قدسوا عند بني اسرائيل ولا حرج ذلك المقصود منه مما لا يعلم كذب وهذا مما لا يعلم صدقه ولا يعلم كذبه لذلك نقول الوقف في ذلك هو الصحيح نتوقف عن يعني القول في حقيقه هذين الملكين كيف وصل الى هذا المكان هذ بتوليا اما هما كلفا بذلك اما انهما جؤلا في هذا المكان امرا قدريا كوننا لا ندري ما سببه كما ذكرنا لا ندري الا انهما ملكان ببابل يعلمان الناس وقبل ان يعلما يقول كما ذكر الله قال تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر انت خف فلا تكفر بتعلم هذا الفخرا منا قال تعالى فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا احببت طريق لانهم يتعلمون منهما من الملكين ولا اشياء من الفطر وليس ان ما نافع انما هي ما كما ذكرنا الاولى اللي هي ما انزل انها موصوله فعلا قال فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرض وزوجه وهذا معظم ما يدور حول في قضيه العلاقات الجنسيه كما يقولون العلاقات بين الرجل والمرأة أكثر ما يدور السحر حوله ومنع ومن الرجل من امرأته ومن تفريق القلوب والصرف والعطف والذي يتعلم له طرق من قد يكون الصرف والعطف هذا عن طريق الوسوة والكين أن يصرف قلب هذا عن هذه أو هذه عن هذا حتى لا يتيقه ويعطف قلب هذا على هذه أو هذا او هذه على هذا حتى لا يستطيره وجع القب الصرخ والعطخ ده من انواع التحش يمكن ان يكون باسباب يعني ظاهره وساوسه كلقاءه مستمر اتصال دائم ويمكن ان يكون بتعلم هذا هذا الامر عن طريق الملكين اللابد وما تلو الشياطين نقلا عن هذا فيكون والله بالله من القصر قال تعالى وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ هذا يثبت أن السحر له تأثير على القلوب وأنه قد يؤثر فعلا صبقا أو عطفا ولكن الله الخالق عز وجل فهذا سبب والله يخلق بالأسباب ما شاء سبحانه وتعالى يخلق في قلوب من شاء من عباده ما شاء بأسباب بما فيها أسباب محرمة كما يخلق الله عذاب له اشقاء في قلب العشاق بسبب اسباب محرمه من الخلوه والحديث و يعني المعاشره حتى يعشق بعضهم بعضا وقد خلق في قلوبهم حب لا يملكون دفعه ولا يستطيعون التخلص منه بسبب ذنوبهم المحرمه ومثل من هذا ما نقول من أنه قد يضر به رجل وامرأة يضر به بعض النار بإذن الله سبحانه وتعالى القدري الكوني لا الشرعي فإن الله لم يأذن في استخر شرعا وإنما قدر وجوده هذا معنى قول الشيط أعني بذلك تقدير ما قد قدره في الكون أي في الأمر الكوني القدري لا في الشرعة لا الشرعي إن في الشرعة المطهرة فالدليل هذه الايه لان الله بين ان السحر كفر ثم قالوا ما هم بضارين به من احد الا باذن الله باذن الله ما ابن الكون والقدر لا الشرعي لا الشرعي قالوا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اذا ليس هناك سحر ينفع هذا ايضا لله التي تضم الى ما ذكرنا من طوري ولا نفخ في ساهر حيث اتى بيطلان ادعاء النفع في اي نوع من انواعه قال تعالى ولا قضى لمن اشتراه ماله في الاخره من خلقه من نصيب لمن اشترى ذلك وبعادينه وذلك انهما كما ورد على المراه التي اتت عائشه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متاخرون بعد وفاته وهي ذهبت من ذهبها الى بابل وأنها قبل أن تتعلم هذا السحر أمرت أن تبول في مكان ما وترددت إلى أن فعلت فخرج منها مثل الفارس أو خرج منها الإيمان كما قالوا لها وعند ذلك علمها فمن اشترى السحر باع دينه فليس له عند الله نصير احتج به من يكفر الساحر ويخلده في النار وهو دليل على ذلك فإنه في هذا النوع الذي وردت به الآية وهو المتعلم من هاروت وماروت والمتعلم من الشياطين جملة قال تعالى ولبئث ما شروا به أنفسهم له كان معلم في وجه الدلال ما له في الأخرة خلاق يعني له نصيب وكل مؤمن عند أصل الإيمان له في الأخرة نصيب فإذا قيل فلا ليس له عند الله من خلاق فظاهر الآية أنه قرج من الإيمان من المل الإسلام ليس له نصيد أصلا إلا أن يدل دليل يعني أن يتقضي غير ذلك وهنا لم يعد قل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فقال تعالى قل ذا في أدلة إثبات ولود الصحح حقيقته ومن شغل النفثات في العقد والنفثته المستواحر يعقدنا وينفثنا النفثات ما نفثا تنفسا وهو الريء النفس الذي يخرج اسماء قراءه الكلام الذي اقرأناه ويعقد مخلوطا في, في العقد واثناء عقد العقده او عقد الشعر ايضا ان كثيرا ما يعمل استخراج الشعر شعر الانسان الذي يرد به السحر ونحو ذلك فيعقد الخيوط او عقد الخيوط واستخرج وتربط واثناء العقد ينفث برقى شركيه وباطله ومحرمه فيقع ذلك الامر قال تعالى ومن شر النفثات في العقد دليلا على اثبات ورس في لما تيجي في كلمه العوامل بيسالوا واحنا بنعتقد في الحاجات دي انا راح هاخد الحاجات دي انا في اشتري دي والعمل مش عاوزين فيه كلام مين ده اه في كلام ده. لكنه محرم, محرم. يعني ايه بيعتقد في هتاخد وجوده نعم لابد اللي ينكر الامر ده يبقى بل مرتده لكن وربما كان كافرا ولا يغلى اذا كرو الكل يقول والمقصود لم تثبت بهذه النصوص وغيرها مما سماه القروان لا نذكر ان السحر له حقيقه او السحر حقيقه وجوده. يقول له يقول له تاثير منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يؤكل بالعقول ومنه ما يؤخذ بالابصار ومنه يفرق بين المرء وزوجه لكن تاثيره ذلك انما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى ما يمرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصابه شيء من ذلك حتى يخير ليه انه اتى اهله ولم يكن اتاه من هو يمرض الانسان وفي امراض يعني يمكن ان تكون امراض سببها من جهه الشياطين ومن جهه وليس بممتنع أن تكون بعض الأمراض العضوية فضلا عن النفسية التي تؤدي بالجسم إلى المرض الفعل والآلام مردها إلى الشاطين وإلى التحر قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب معهد فمرض أيوب كان من الشيطان وهذا دليل ظاهر على إمكانية تأثير الشيطان على بدل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اهلكم اذا بال ان الشيطان يبيت على فيشومكم اذا انام يبيت الشيطان على فيشومك وقال فاذا ذكر امر بالاستنشاق عند الكرن قال عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم وامر الوصفه امر موجود لدى كل احد فيمكن ان يقع في البدن تاثير بسبب فعل الشيطان ولا بارع من امر يذكر الشيطان المخلوق من النار في جسم مخلوق من الطين وهو يذغي منه مجرى النفس انه ما ياخذ الاثار كالذي فعله السحره انه ما يقتل هذا قد ذكره غيره من العلماء يضل يعني يخلق الانسان ادله الشيطان حتى ومتمفرقا او باي وسيله كانت يدفعه الى يعني ان يزداد المرض عليه حتى يموت وكثير جدا من الامراض النفسيه احيانا وهي في يعني في النهايه ما بين وسواس ولازم تكون من الشق لكن قصدي مرضها من الشوطين ادري امثله لما يعني قد يستغربه بعض العقلانيين المعاصرين كل الامراض النفسيه التي ربما تصل بالانسان احيانا الى الامتناع التام من الطعام والشراب وربما النفث وربما التنفس الى ان يموت الانسان وكثير منها بسبب امور شيطانيه وكثير منها يعني امراض تاخذ بالانسان ولا يدرى سببها ومنها ما يفرق بين المرء وزوجه كما دلت عليه الايه يقول لكن تاثيره ذلك انما هو بقدره القدير سبحانه وتعالى أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يركي الساحب مع القاه ولذا قلنا أعني بذات تقدير في قوله بما قدره القدير المصدر يعني مصدر قدره هو التقدير ما قدره ذا مصدر وأول منها والإيه والفعل ذاك قال أعني بذات بهذا التقدير ما قد قدره في الكون وشاءه لا أنه أمر به في الشرعة والفعل التي ارسل الله بها رسله وانزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره شرعه مطهرة من هذا كما تقدم ان القضاء والامر والحكمه والاراده كل منها ينقسم الى كوني وشرعي فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه بالشرع ولا يحبه والشرعي يخص لمرضاته سبحانه وتعالى ومحبته ولهذا قال تعالى في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز وجل ولا يرضى لبني الكفر وان تشكر يرضه لكم فاخبر تعالى انه يريد ايلاده اليسر ولا يريد بهم العسر وانه يرضى له الشكر ولا يرضى له الكفر وما كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقيب وقال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر المقصود ان الفعل ليس مؤثر لذاته او بذاته وهذا في كل المؤثرات الحقيقه وكل الاسباب نحن نعتقد انها لا تؤثر بذاتها بل نقول ان هذا من شرف الله عز وجل هو الذي يجعل للاسباب اثرها وهو قادر عز وجل على ان يمنع هذا ذلك الاثر لانه هو الذي خلق فاما من يقول بذاته وبطبعه فهو يجعل الاسباب موجبه للنتائج وليس لقدره الله دخل في ذلك وهم الطوائيون الذين يعتقدون هذا الكفر ولا حول والمغالبون في نفي الاسباب على النقيض يقولون ان ان الاشياء لا تؤثر بذاتها ولا بقوه يجعلها الله فيها بغلو من كان اشاعره والجبريه ينكرون التبابيه يقولون بالاقتران فقط لا اهل السنه متوسطون لذلك يكون له تاثير حق وله تاثير لكن بما قدره القدير ده هو ده مذهب اهل السنه في كل قضيه الاسباب سواء كان من الشرع او غير الشرع ان كل شيء يؤثر بقدره الله اي بما جعل الله فيه من القدره من القوه والتاثير ولا يقولون بقول الغلاة بانكار الاسباب الذين يقولون ان الله يخلق الاحراق عند وجود الناس مثلا او يخلق الضرر عند وجود السفه واستخدم رشد دعوه والنرمه لا يرجعوا بالاحراق يخلق اليه عند وجود الشر مش بالشر قال السنه يقولون ان الله يخلق الشربه بالري ان الله يخلق الري بالشرب ان الله يخلق وريه مش ان الله يخلق الاحراق بالنار يبقى النار ايه اتحرقت ولكن من الذي جعلها تحرق الله عز. وهو قادر عز وجل ان يمنعها ايه الاحراق قدرته سبحانه وتعالى وده معنى ان هو بالقدره الطبيعيه يقول لا ده ده مش اتحرق عليه ده هو مفيش حاجه اسمها اترمى في النار وطلع منها زي ما هو ده النار اللي بتتحرق يبقى اللي بتحرق ده طبعها كده يبقى مفيش الحاجه اسمها قدره ربنا هيتدخل في ده ولا يذو الله كل حاجه ولازم نحسبها بالمعادله مفيش حاجه تخرج بره المعادلات والماده لا تثنى ولا تستحدث ولا تخرج من العدم ده كلام الطبيعيه الفار ولا يذو الله والغلاة الاخرين كلامهم باطل ايضا والحق ان نثبت تاثير الاسباب في النتائج او في المسببات بقدره الله لا قوه الا بالله ليس ان البشر والمخلوقات ليس لها قوه ولا تاثير لكن لها قوه غير مستقله لها قوه بالله الله الذي يداوله يجعل, يجعل الله لها قوه مؤثره فالثاء لو قوه او لو حقيقه ولو له تاثير باذن الله ليس المؤثر بذاته نافعا ولا ضرا وانما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره الأشياء هيو لا, لا يؤثر لكن يخلق الله الأثر عند وجوده اللي يقضي الاختران زي ما قلنا دي يقضي القضاء والقدر عموما ويقضي الفعل الإنساني والإرادة الإلهية القضاء دي متكررة في كل الموضع دي ما بين هؤلاء المتكررة طبعا المسألة في الحقيقة عند تأمل الكتاب والسنة اللي هي واضحة جدا نسبة الأفعال إلى المخلوقين نسبة أكيدة وقت طيب لا يمكن التشكل فيه فضلا أن ذلك في بداهات الوقوف إن واحد يقول لي لا ده مش الماير اللي بتروي لا أنت الماير تروي لكن الله الذي يجعله هاي والأكل يشبع لا يقول لك لأكل يشبعش ده هو مع مع الاقتراع عند ومودة ايه الأكل ووجد السبع لكن ده من اجد عودة لا قطعا ده من اجد عودة مش مجرد الاقتراع مش مجرد أن أنا وإنت توجد نك زمن واحد أنا وكنت اجدها في وجودك ولا تتذفر وجود وده ما يقدروش طب هو ابدا لما يلاقي نفسه جعان خالص من عامه يروح يدور على اكل ما يروحش مثلا يدور على متان طول ويقول لك انت ده ربنا اخلقه قايم ده لاقتراب به ليه السبع على الاقل مسطوه كده يقول يا سبعان مثلا ان ربنا على كل شيء قدير لا غرض منه انه يروح يدور على اكل ولا بكون عشان يروح يدور على ايه على لما يلاقي ميه نار مولعها ايه يجي النار المايه تطفيها عشان هو عارف ان المايه هتطفي الايه النار ولازم تتوكل على الله انكم ممكن تصبروا على ما ما تطفيش ومت... م... بس في سبب يقول انه يثبت بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه لانه تعالى خالق الخير والشر والصرف من الشر لهذا قال تعالى ليتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار بينه من احد الا باذن الله وهو القضاء الكوني القدري ان الله تعالى لا يؤذن بذلك شرعا ثبت في الصحيحين من طرق ان عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انم لا يخيل اليه ان يظهر الشيء ولا فعله حتى اذا كان لته يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه يعني كرر الدعاء ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله ان الله قد افتاني فيما استفتيت فيه قلت وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاءني رجلان فجلت أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبي ما راجع الرجل قال مطلوب مطلوب يعني مشحور كما تطلوب جستهم عند العرب في معنى ينه تنفضي معنى السحر ومعنى الشفاء منه معنى المرض والشفاء منه بس الاستماعي الأغلب في الاستماعي الشفاء او في العافيه من ذلك هو الطبيب يعني انا مش ممرض طبيب بيعالج من الايه المرض قالوا مطبو. قال مطبو قال مطبو قاله ما مطبه ايمن فحر له قال لبيد بن الاعصر اليهودي من بني زريق قال فبماذا قال في مشط ومشاطه المشط معروف في المشط والمشاطه هي الايه الشعر الذي يخرج باسماء التفريق والمشاطه الشعر البسيط لاصناع كان بيتره وبعض الخدم اليهود كانوا بيدخلوا على اشره دي الله عنها فيبدو ان بعضهن او بعض العجائز كانوا يدخلوا للتسول على السؤال الطبقه ونحو هذا فيبدو ان ان بعض قد اخر شيئا من من مشاطه النبي صلى الله عليه وسلم ومشاطق وذفت طلعه ذكر ذفت طلعه نخل ذكر الجذع ده اللي هو اللي بيكون فيه بتاع النخل يعني اللي هو اصل شمره الجذع ده بيبقى بيطلع منه الشمال ف جزء من النخل يعني جذع طلع الطالع ده اللي هو بيكون بعد كده ايه ياخد منه الشمالات البراحه ف نخل ذكر ان نخلة الذكر هو ده يبقى جمع هو المشط والمشاط وضيف الطالع ده زي بيبقى زي جراب بيبقى فيه طالع ف ووضعه في ووضع فيه التحر ووضعه في بئر قال فاين قال في بئر ليروان او في بئر غير روان روايات مختلفة او نطق مختلف لتسميه البئر بئر كانها قاع الحناء كانه قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نخف ثم رجع الى عائشة وقال والله لك ان ماءه مقاعة الحناء ماعكر جدا ولا حول ولا قوه ما مش صافي بتاع البئر ده زي الخمه لما تنقع في ميه بتعمل ايه صبغه فماء معكر جدا ولكان نخلها رؤوس الشياطين نخل ولا يضنا شكله فظيع الناس يتخيلون رؤوس الشياطين في اقبح صوره فهم يشبهون الشيء المنتفش المنتفش اللي مش منتظم في هيئه منكره برؤوس الشياطين وكان نخلها رؤوس الشياطين فقلت يا قلت يا رسول الله اف اخرجته قال لا اما انا فقد عافاني الله عذره جل وشفاني وخشيت ان اثور على الناس منه شطط وامر به فدفته امر به الدفنه في بعض الوقت انه يعني اخرجه ويمكن اف اخرجته يعني ان هو حله واحده واحده هذا الظاهر انه هو المنفي يعني. وامر بطم البئر بعد ذلك وفي روايه وانا اسوع على الناس شطط لان الناس لما تتكلم بهذا كثيرا وينتشر الامر ربما يعني حدثت فتنه وفي روايه قال ومن طبوه قال البيد بن الاعصم رجل من بني زريق حديث ليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشط ومشاقه ومشاقه اللي هو الشعر اللي بيخرج انت التمثيل قال واين قال في جوب طلعت ذكر تحت رؤوفه رؤوفه اللي هي الساقيه في بئر جروان وذكر هذا لفظ البخاري طبعا الحديث ده من الأحاديث التي في زماننا أصبحت يعني أو مش في زماننا منذ أزمنا يعني طويلة صار فارقا بين السنة وبين أهل البدعة فأهل السنة يثبتون ما ثبت في الصحيحين ولم يطعم عليه أحد الأهل الحديث وصار أهل البدعين يمكنونا بإنحل جغلال طعم في النبوة وكيف ذلك أن الأنبياء يلوز عليهم ما يلوز على البشر من المرض ومن أن يتسلط الشيطان على أبدانهم يمكن كما تسلط الخفار على بعض أبدانية وربما قتلوا بعض الأنبياء كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استخبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فهناك من قتل من الأنبياء فما المانع إذا تسلط الشيطان الإنفي على بذن النبي حتى أقتل فما المانع أن يتسلط الشيطان الجني أو الشيطان الإنفي من خلال التحر على جزء من بدني فيمرض وهذا امر ليس متعلقا بالعقل ولا بالبلاء ولا يعني اي امور المعاملات هو يتعلق بامر بدني محض وهو العلاقه يعني الزوجيه ويخيل اليه انه فعل الشيء تقصد ايتيان اهله كما في حالات اخرى فهو الامر كان متعلقا بامر بدني محض وهو امر ايتيان الزوجه وهو غالب ما ذكرنا من يعني أمر السحر وهو الذي تمكن منه ذلك السحر اليهودي وليأذر الله ما تمكن أكثر من أكثر من ذلك يقول والمشاقة ما يقول من الشعر والمش أثنان ما يمشق به والمشاقة من المشاقة الكبتاني زوج زي المشاقة يعني قطعه قماش او كده فيها المشاقه وضعت المشط والمشاطه وجفت الظل ووضع في قطع قماش او نحوها درفت طلعه درفت الطلعه غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الظل تحت رعوفه وهو حجر يترك في البئر عند الحفر انا قلت ساقيه لا خطا مش الساقيه رعوفه حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا يستطعه يقوم عليه المستقيط وقيل حجر على راس البئر يستقي عليه المستقيط بيستنوا يجي تحت يقف على الحجر عشان يعرف يجيب ميه وقيل على راس البئر وقيل حجر بارز من طيه من طيب البئر يقف عليه المستقيط وينظر فيها وقيل في اسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته الله سبحانه وتعالى اعلم وضعف مكان بعيد يعني ومستتر لكن والرسول صلى الله عليه وسلم شفاه الله مذهل قال المعون نوير رحمه الله في شرح مسلم قال المدري رحمه الله وقال ورحمه الله تعالى ما ذهب أهل السنة ما ذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إفراك التحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وضعف ما يقع منه إلى خيالات بطلة لا حقائق لها نوب يقول انا قلنا انه يحمله كله على نوع التخيل فقط وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر انه مما يتعلم وذكر ما فيه اشاره الى انه مما يكفر به اه اه او مما يكفر به وانه يفرق يفرق بين امرئ وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقته وهذا الحديث ايضا مصطرف باثباته وانه اشياء دفنت واخرجت هذا كله يبطل ناقله خذ لي على الروات ثويتا هذا كل يغتن وقالوه من مجرد نكون تخيل فقط في أحالة كونهم الحقائق محال ولا يستنكر في العقل أن الله تعالى سبحانه وتعالى يخرق العالى عند النطق بكلام ملفق أو تركيب إبسام أو المسج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا استحيث قوى معينة أم مسجد الشيطانية وليرب لا أو غيرها قوى معينة الله اعلم بها تمزج بطريقه معينه تؤثر في الانسان بطريقه ومظمها متعلق بالشاطر يقول واذا واذا شاهد الانسان بعض الاجسام منها قاتله كالسموم ومنها مسكمه كالادويه الحاده ومنها مضره كالادويه المضاده للمرض كلام في خللا يعني الادويه المضاده للمرض نافعه يقول لم يستبعد لم يستبعد عقلا ان يثرد يستهدف باي من قوى قاتله او كلام مهلك مؤدي الى التفرقه يعني ممكن يقولوا كلام يؤدي الى التفرق زي ما قلنا اذا كان وسوسه ممكن تؤثر وكلام كتير وسوسه ظاهره او باطنه يجي واحد يقعد يوسوس في ودن واحد ويقول له مراتك فيها كذا وكذا وكذا وكذا رغم يكرهها جدا واحده يجي لزوجها ويقول لها شوفي بيعمل معاكي كذا وكذا عشان ما تتوهمش ترى غير رجال ايه المانع ان الشيطان يعمل لها كده ايه مانع ان الساحر بقى يقول كلام يشقر بيه شيطان يفضل يوسوس لغايه ما يدي الى الايه الى الفرقه يهيئ لهم امور معينه لغايه ما يفرق بينهم هذا ليس من الدنا غالبا الظن عندي في المرض مثلا زي الوسواس القهري ده اللي سموه اضطراب المتكرر عباره عن شيطان متفرغ يقعد يوسوس بحاجات مضلله يكرر يكرر يكرر وكانه ما فيش وراه حاجه ثانيه لغايه ما والمريض يبقى عاجز عن الدفع وهو عارف ان الكلام ده غلط فاذا ان يذل الله الشفاء وذلك لا مانع من استعمال الأدوية المباحة ممكن أدوية تضاد هذا بأنه ده ممكن يكون من خلال مواد كيموية معينة يعني الشيطان يتولى يعني يعني يعرف طريقة إفرازها في الجسم أو يقللها أو يزودها وذلك ممكن استعمال الأدوية الكيموية في رأيك لا مانع من أن بعض الأدوية تعالج بعض هذه الأمراض النفسية وربما كان بعضها حتى لو كان في حرامها ضغط على الرخص الصغيره التي هي الاصل فيها قال وقد انكرا بعض المبتدئه هذا الحديث لسبب اخر سبب اخر فزعم انه يحط من قدر من منصب النبوه ويشكك فيها وان تجويزه يمنع الثقه بالشرط وراي في المعاصرين طبعا يعني كان بسبب طبعا بعض الاساتذه الافاضل اللي هم بقيت عندهم قبل التزامهم بمنهج السلف في الجمله بقايا من المنهج العقلاني اللي قبل ذلك يعني الشيخ رشيد رضا خصوصا بما تبقى عنده من اثر المنهج العبادي الاستاذ محمد عبده ولا شك ان الاستاذ رشيد رضا كان هو ضامن يعني في نشر وتوصيل كثير من قرن المنهج اختلف لكن بقيت كثير جدا من المسائل البدعيه فعلا عند عنده في هذه المسألة منها قضية إنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم وإنكر السحر وإنكر النفس وإنكر الدجال ونحو هذا أمور طبعا وخالفة للأحاديث التريط الصريحة وتأويل هذا الكلام بلاش إنكره الكلية تأويله ولكن هذا كلام باطل قطعا تظل عند بعض المنتسلين للسنة وللانتصال للانتصال لها ولكن الحمد لله طبعا و تعالى يعني انقمعت البدعه و يعني زالت عند عامه الناس لم يبق الا بقايا ضعيفه جدا في انكار قضيه السنه لكن فعلا هذه قضايا بدائيه كما ذكر يقول هذا الذي ادعى او المبتدعات باطل لما الدلائل القاطعه قد قامت على صدقه وصفته و عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين وعصمته صلى الله وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعدزه شهادته بذلك وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل اما ما يتعلق ببعض امور الدنيا التي لم يوضع بسببها ولا كان مفضلا من اجلها وهم ما يعرض للبشر فغير بعيد ان يخيل الاله من امور الدنيا ما لا حققه زي ما تخيل صلى الله عليه وسلم من غير استحله ولا حاجه ان عدم تقدير النخل يؤدي إليه؟ الى ايه الى تكون الامر كما جيدا لا باس به ثم قال انتم اعلم شغله كان هذا تصور تصور صحيح ولو هو ليس باعرف على شؤون امور الدنيا لذلك يقول فغير وعي ان يخيل اليه ان يقولت لي ما له حقيقه له وقد قيل انه انما كان يخيل اليه ان موطئ زوجاتي وليس بواطئ وقد يتخيل ان كان هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظه ولا حقيقه له وقيل انه يخيل اليه انه فعل وما فعل ولكن لا يعتقد صحه ما يتخيله فيكون اعتقاداته تكون اعتقاداته على الثابت قال القاضي عبد الله وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينه ان السحر انما تسلط على جسده وضواحي جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده ويكون مما قولي في الحديث حتى يظن انه ياتي اهله ولا ياتيهن ويوخير ذيه ايظهر له من نشاطه ومتقدم بدني عاداته عادته القدره على الجن فاذا دنا منه اخذته اخذته السحر فلم ياته ولم يتمكن من ذلك كما يعترى المشفق كل ما جاء في الروايات من انه يخير ذيه انه فعل شيء فعل شيء لم يفعله وله فمحمولنا هذا على التخيل بالبصر لاك الخلل تطرق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لابسنا على الرسالة ولا طعم لأهل الضلالة والنظام كان الأول أظهر اللوات تسلط على الجسد والظواهر الجوارح ومسألتي يخير إليه قد يقع ذلك من غير أن يكون هنا أعتقاد فاسد أو نحو ذلك قلت قول المدري خلافا لمن أنكر ذلك قال ابن هبيرة رحمه الله أجمع على أن اتقال له حقيقة إلا أبا حلاء فان ما قال لا حقيقه له وانه ده كلام غير ثابت عن ابي حنيفه ثم ذكر الاختلاف في حكم الست قال القرطبي رحمه الله تعالى وعندنا المستحر حق وله حقيقه يخلق الله عنده ما يشاء خلاف للمعتزله وابي اسحاق الاسرائيلي كيف قالوا انه تمويه وتخيل قلت قتبت التقرر من هذا وغير تحقق السحر وتأثيره بإذن الله برواه للآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكبرتتها أما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل آخر فليس بمحال في قترة الله عز وجل ولا غير ممكن فانه هو الفاعل في الحقيقه وهو الفعال لما يريد فلا مانع من ان يحول الله ذلك عندما يلقي السحر ويرقي ما القى امتحان ابتلاءا وفتنه بعباده طبعا ده كلام زي ما قلنا كلام ايه فاتر ده بيجوز ما ان يقدر السحر على ما يضر عليه الانبياء وهو السحر اصلا عالم ان موسى ليس بثاء لما راىوا ان اضربني بيقف فعلا نذبان حقيقي وليس مجرد سخر وانه يلتقط ما يكتفون بالفعل فعلم انه ليس بتاح ان هذا ليس في طاقه ساحر فلو كان يمكن افتح ذلك لقال هو اقحر منا لما كان بذلك اعجاز ولا كان بدلاله علوته عندهم لانه اذا كان السخر قادرا على هذا فذا كلام فاسد والله عند الله هو القارص سبحانه وتعالى وهو ما ثبت انه جعل احدا من خلفه يملك هذا بهذه الصفه الا ما ذكر من عيسى مريم وهو عندما يقول اني اخلق لكم نطقين كالطير قال باذن الله كل في موته كل موته فاما ان الصحرا يقدرون على ذلك فهذا امر باطل لا شك فيه ده ده زي ما قلت انا منبعه من كلام من الاشاعره المهت... ان الفرق فقط بين المعجزه وبين ده وبين الطعن وبين الشهر وكان هو في دعوه ليه النبوءه وده كلام باطش بلا شك ده هو ناله عن ابن ويرا وكمان كلام انا هو لا وانتهى كلامه هو ظاهر كلامه هو لكن هو ده كلام من اشاعره الخطئه كلام ان البحث ده بحث مهم جدا في النبوات الكلام في, في كتاب نبوات شمس الدين النبوات ده مش موجود في بتاوي لا هو كده غير كده من ظهر من كلام الشيخ يقول ولكن الذي اخبرنا الله تعالى به في الواقع من صحابه الشعاول في قصتهم مع موسى انه هو التفهيل والاخر بالابصار حتى رأوا الحبال والاصيحيات فنؤمن بالخبب ونصدقه ولا نتعلم به هذا هو الوجه وكان ان بدي ان يقف عندك ولا نبدل قولنا غير الذي خير لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم بالعفو الجزء الاخير ده هو الكلام الصحيح في هذه المسألة الله اعلم تقول قولي هذا والسلام جزاكم ورحمة الله